الله اكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا